ساعة. ساعة. ماشي؟ لا النقص ماشي يعني أنا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وبعد وصلنا إلى باب تعارض الأدلة قال المؤلف رحمه الله إذا تعارض نتقاني فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين أو أحدهما عاماً والآخر خاصا أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر وكذا إن كان خاصين وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم فيخص عموم كل واحد منهما او فيخص عموم كل, كل واحد منهما بخصوص الاخر حاصل هذا انه يتكلم رحمه الله عن تعارض النصوص وتعبير الأصوليين بقولهم تعارض النصوص يقصدون به التعارض النسبي لا التعارض الحقيقي أي أنهما متعارضين بالنسبة لنا بالنسبة للمجتهد بالنسبة للناظر أما في حقيقة الأمر فانه لا يمكن البت ان يتعارض النص بل ان التعارض الحقيقي حج على بطلان الوحي المدعى ولذلك قال الله عز وجل ولو كان من عندي فلاتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا اي لوجدوا تعارضا اذا فالتعارض الحقيقي من المحال ان يقع في الشريعة انما يقصد علماء الاصول واهل العلم من الفقهاء وغيرهم هذان نصان متعارضان يقصدون بذلك التعارض النسبي بالنسبة للمجتهد اما في نفس الامر فلا يمكن ان يحصل ذلك تكلم هنا عن التعارض بعد ان تكلم عن العام الخاص فبين هنا ان التعارض اما ان يقع بين نصين عامين أو بين نصين خاصين أو بين عموم وخصوص فهذه ثلاث حالات لتعارض النصوص في الظاهر إما أن يتعارض عمومان أو يتعارض خصوصان أو يتعارض عام وخاص فإذا تعارض عموما نص عام عارضه نص عام رساله قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا عام في المكان والزمان إذا دخل أحدكم المسجد أي مسجد وفي أي زمن عارضه عموم آخر لا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس حتى تغرب الشمس هذا عام فهنا تعارض العمومان عندئذ ماذا نفعل؟ إذا تعارض العمومان نرى العام المحفوظ فنقدمه على العام غير المحفوظ بمعنى نقصد بالعام المحفوظ العام الذي لم يثبت تخصيصه فحفظ من التخصيص عام لم يدخله التخصيص مثلا حرمت عليكم امهاتكم هذا عام محفوظ لان الشرع لم يستثني اما بوصف ما لم يستثني جواز نكاحها مثلا لم يستثني الام من الرضاع إذن فهذا عام محفوظ لا يقبل التخصيص عسل وعام خصص دخله التخصيص مثلنا بالأمس قل لا في فيما أوشي إلي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا هذا عام خص منه بعض افراده الا وهي ميتة السمك والجراد اذا فهذا عام لا يسمى عند الاصوليين بالمحفوظ لماذا لانه قد استثني منه بعض افراده اذا فالعام لا يخلو من, من حالتين إما أن لا يدخله التخصيص وعندئذ يسمى عام محفوظ وإما أن يدخله التخصيص لبعض أسراده وأجزائه وعندئذ يسمى عام غير محفوظ فيستثنى ما خص ويبقى ما بقي على دلالة العموم، فإذا تعارض عمومان أحدهما محفوظ والآخر غير محفوظ، فإنه يقدم دلالة العام المحفوظ على دلالة العام غير المحفوظ. وبناء عليه نقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس. حتى يصلي ركعتين هذا عام محفوظ لأننا لم نجد في الشر في وقت من الأوقات أن رجلا دخل المسجد فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس دون أن يصلي ليس في هذا نص صريح أما حديث اجلس فقد آذيت وانيت فليس صريحا في ذلك المهم لكننا وجدنا في قوله لا صلاه بعض العصر وجدنا ما يستثني ذلك مثاله قال يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف أو صلى بهذا البيت من أي ساعة من ليل أو نهار كذلك حديث بلال قال يا رسول الله ما توضعت بضوءا إلا وصليت ما كتب لي اذا فصار هذا العام أعني قوله لا صلاه بعض العصر. صار عاما غير محفوظ صار عاما غير غير محفوظ لأننا وجدنا أنه قد أخرج منه بعض أجزائه عندئذ ماذا نفعل نبقي بلالة العام المحفوظ. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى صراعتي نبقيه على ما هو عليه ونستثنيه من عموم غير محفوظ ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إذا هذا إذا تعارض عموم مع عموم وإذا تعارض عام وخاص فنستثني الخاص من العام وقد سبق بيان هذا في المثل الذي سبق أن بينته ميتة مع قول ابن عمر أو مع قول النبي الذي اختلف فيه الحفاظ رفعا ووقفا هو وحلت لنا ميتتان ودمان كذلك قوله هو الطهور ماؤه الحل ميتته فنستثني ميتة السمك ميته البحر من عموم الميت في قوله الا أن يكون ميتا واذا تعارض خاص مع خاص فامكن الجمع مثاله غط فخذك فإن الفخذ عوره هذا حديث جرهد ويقال جرهد أنه مر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كشف عن فخذيه فقال غط فخذك فإن الفخذ عوره مع حديث انس عند البخاري ومسلم مع اختلاف بينهما في اللفظ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف عن فخذه او انحصر الثوب عن فخذه فهذا تعارض فاذا امكن الجمع بين النصين وجب الجمع لان العمل بالنص مقدم على الإلغاء وإذا لم يمكن الجمع بينهما قدم المتاخر على المتقدم فإذا لم يعلم قدم الحاضر على المبيش نرجع إلى كلام الشيخ قال رحمه الله إذا تعارض نطقاني أي نصان من فلا يخلو اما ان يكون عامين او خاصين او احدهما عاما والاخر خاصا هذه الثلاث حالات بيناه قال او كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه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 والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر خلنا الآن في هذه الاحتمالات الثلاثة اللي ذكرناها لأن هذا الأخير فيه شيء من الاشتباه <تصفيق> قال بعد ذلك الإجماع. قال وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثة. الحادثة الشرعيه واجماع هذه الامه حجه دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلاله والشرع ورد بعصمه هذه الامه والاجماع حجه على العصر الثاني وفي اي عصر كان ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح فان قلنا انقراض العصر شرط، فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد ولهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم والاجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه هذه مباحث تسمى عند الاصوليين مباحث الاجماع ما هو الإجماع؟ لغه الإجماع هو العزم والتصميم وانضمام الشيء بعضه إلى بعض فلما ذهبوا به وأجمعوا ضم بعضهم إلى بعض الرأي حتى أجمعوا وصمموا عليه والإجماع شرعا عند الأصوليين اتفاق أهل العلم اتفاق أهل العلم على قول في حكم شرعي فإذا ما اتفق العلماء على قول في حكم شرعي فإن إجماعهم حجه وقد اختلف العلماء اولا في امكانيه حصول الاجماع هل يمكن أن يقع الاجماع اصلا فبعضهم انكر ذلك وقال لا يتصور انعقاد الاجماع بالصوره التي يذكرها الاصولي وهذا القول القائل به من علماء الأصول من المتأخرين قليل بينما من تتبع أقوال المتقدمين ممن تكلم في الأصول كالشافعي وغيره يجد أن هذا هو القول السائد المعروف عند السلف فقد بين الإمام الشافعي في كتابه جماع العلم كلاما قال فيه ولم أدرك علماء زماننا ولا من قبلهم يدعي أحدهم فيقول أجمع الناس وإنما أدركناهم يقولون لا نعلم خلاف وقد أبان الإمام أحمد شيخ أهل السنة أبان ذلك غاية البيان فيما نقل عنه في مسائله من ادعى الإجماع فهو كاذب ومن أدراه لعل الناس اختلف إنما يقول لا أعلم نزاعا وقد أخطأ فريقان في سهم كلام الإمام أحمد فطائفة احتجوا بكلام الامام احمد او استأنسوا بكلام الامام احمد على انكار الاجماع جملة وهؤلاء مخطئون فقد صرح الامام احمد انه يقول بالاجماع الذي ابانه في جوابه قال من ادعى الاجماع فهو كاذب ومن ادراه لعل الناس اختلف انما يقول لا اعلم خلافا وما دام انه لا يعلم خلافا فيلزمه متابعة اهل العلم ولذلك يروي ابن هانئ الامام الثقة تلميذ الامام احمد قال سمعت ابا عبد الله يقول اياك ان تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام بمعنى إذا جاء العالم فوجد علماء السنة قبله قد قالوا قولا واتفقوا عليه ولا يعلم مخالفا لهم فلا يحل له أن يخالف هذا الاجماع فالاجماع الذي ندين الله به قوى أن يشتهر قول أهل العلم اشتهارا جليا بينا يكاد الواقف على أقوالهم يكاد أن يجزم أنه لا نزاع في هذه المسألة بين علماء السنة لا سيما إذا انتشرت أقوالهم في الأقطار والأمصار ومضى عليها الظهور والأعوام فإن من البده جدا أنه لو كان ثمة خلاف لظهر ولا نقل إلينا ولذلك لما سئل الشيخ الألباني جزاه الله خيرا وعشمه الله عن طواف الإصابة لماذا لم نقل أنه واجب وقلنا, بالإج... وقلنا بأنه ركف مع أن ظاهر الحديث قال من صلى صلاتنا يعني المزدلف من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعقفة قبل ذلك من ليل أو نهار فقد تم حجه لماذا لا نقول أن طواف إن طواف الإصابة واجب وليس بركب قال هكذا أفتى أهل العلم ولا أعلم مخالفا ونحن لا نستطيع يقول هو رحمه الله أن نخالف أهل العلم أن نخالف أهل العلم فيما اتفقوا عليه ولذلك تجد الإمام الشافعي رحمه الله يقول وقد كنا قد نقول بذلك لو وجدنا قائلا به الا اننا لم نجد قائلا به من السلام اذا الحاصل ان الاجماع الثابت هو ثم السلام ان يشتهر القول اشتهارا جليا بينا يكاد العالم يقطع بأنه لا يوجد خلاف لكن هو لا يستطيع أن يقطع ذلك قطعا تاما إلا فيما علم من الدين بالضرورة ومنكره كافر كالقطع بالإجماع بالصلوات الخمس والقطع بالإجماع على انعقاد الإجماع على تحريم الخمر فهذا الإجماع إنما هو فيما علم من الدين بالضرورة ففرضية الحج والصوم والزكاة فنحن نقطع هنا أنه لا خلاف في ذلك بين أهل العلم، بل من خالف فهو كافر وأما الإجماع فيما لم يعلم من الدين بالضرورة فإنه يرد فيه الكلام الذي ذكرته ومن أحسن الحجج في إثبات الإجماع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 على ثبوت الإجماع. القول. نعم القولي والفعل القولي والفعل لأن سبيل المؤمنين يشمل سبيل لهم القولي لأن هذا سبيلهم ويشمل ما جرى عليه العمل ولذلك تجد الامام الترمذي في سننه في بعض الأحاديث يقول وهذا الحديث حديث حسن صحيح أو صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم فإذا كان في المسألة خلاف قال والعمل على هذا عند بعض العلم ولذلك تجد الشافعي في الأم كره تكرار الجماعة قال لأنه لم يكن من فعل من سلف كنا في الأول نقول بكلام الشافعي والألباني رحمة الله عليهم ثم ظهر شيء جديد فانتقلنا إلى قول الإمام أحمد المهم هذا هو الإجماع قال وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية واجماع هذه الامه حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ولالة والشرع ورد بعثمة هذه الأمة نعم أقول وفي الصحيحين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وفي هذا حج أن الأم لا تجتمع كلها على خطأ نعم قد يخطئ العالم أو جماعة من العلماء أما أن يتصور أن علماء الأمة كلهم يخطئون فهذا تصور الجاهلية وتصور الخوارج الذين تصوروا ذلك في أصحاب رسول الله فلا يمكن أن أهل العلم يتفقون على قول أو على فعل إلا وهو حق انظر لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضره من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث له أرصاب عدة قال والإجماع حجة على العصر الثاني هذا بديه جدا انه اذا اجمعوا فهذا سبيل المؤمنين فاذا انقرض جيل الصحابة وقد اتفقوا على امر عقدي او عملي فانه بديه جدا ان هذا الحق لاننا لو قلنا ان الحق قد يكون في العصر الثاني لا لزم من ذلك القول بأن العصر الأول من أهل العلم قد أجمعوا على باطل وضلال وهذا مصادم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه الحديث نعم نعم هذا الذي نذكر الآن نحن لا ننكر أن يختلف ثم يتفق لا ننكر ذلك لكن نحن ننكر أن يتفق ثم بعد ذلك يقال أن الحق في غير اتفاقهم. واضح اينا. قال والاجماع حجة على العصر الثاني وفي اي عصر كان ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح بعض الاصوليين قال لا يكون اجمعهم حجة حتى ينقرض العصر كله نقول طيب هب ان العصر ينقرض واتفق هل تتصور انهم يتفقون على باطل الجواب لا اذا لماذا اشترطت ان العصر او عدم انقراضه لانهم يقصدون لابد ان ينقرض العصر لماذا قل لك لانه ربما قبل ان ينقرض عصر هؤلاء العلماء يظهر مخالف نقول وهب انه قد ظهر مخالف دون ان ينقرض العصر وهم قد اتفقوا على ذلك من قبل اليس في اتفاقهم ذلك انهم على الحق والا نقول قبل ان ينقرض العصر ظهر مخالف نحن نجزم أن المخطئ عندئذ هو من هو المخالف ولذلك قال الشيخ وأصاب قال على الصحيح على الصحيح لأنه يلزم اشتراط انقراض العصر أننا نجوز أن كل العلماء هؤلاء أجمعوا على الباطل حتى ظهر هذا في آخر العصر وكان الحق معه إذا معنى ذلك لم تبقى الطائف على الحق لأنهم أجمعوا على الباطل في نفس العصر في والله ولا... لا في صحة الإجماع واضح قال ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح فإن قلنا انقراض العصر شرط أو انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد ولهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم هذا كله يقول ان قلنا ونحن لا نقول بها قال والاجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه إما الاجماع يكون بقولهم أو بفعلهم كما نقول الآن الاحتفال بالمولد النبوي بداه فيقولون لنا ما حجتكم نقول اتونا أن السلف فعلوا ذلك إذن جرى عملهم وجرى فعلهم على عدم الاحتفال بالمولد النبوي فصار هذا حجة واتفاق عملي احتججنا به على بدعية المولد والاجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه وهذا يسمى بالإجماع السكوتي أن يقول بعض أهل العلم قولا ويسكت عنه الأخ وهذا الإجماع السكوتي على درجات منه ما هو ضعيف ومنه ما هو حجة وقو وقوي ومنه ما يحتمل الوجهين تفاصيل ذلك كتب الاصول لكن نحن نعطيكم الان قواعد مجملة ثم انتقل رحمه الله ثم انتقل رحمه الله الى قول الصحابي فقال وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد يقول وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد قول الصحابة رضوان الله عليهم جميعا يتفاوت طارة يكون حجه وتاره لا يحتج به وتاره يحتمل قول الصحابي مخالفا للنص فهو مردود ردا جازما قول الصحابي مع اقرار جمع من الصحابة مع عدم وجود نص يخالفونه فهذا على الراجح حجة لأن اتفاقهم رضي الله عنهم مظن قوية إلى أنهم لم يقولوا ما قالوا إلا بحجة وبرهان وهذا الأصل لمن عرف وراء الصحابة رضي الله عنهم جميعا فإذا خالف الصحابي نصا رد قوله قولا واحدا وإذا قال الصحابي قولا في مسألة شرعية وانتشر قوله بين الصحابة أو في جمع بيتهم ثم لم يلق الخلاف ولم يعارض في ذلك نصا فانه على الراجح يحتج به واما اذا قال قولا ولم مر عليه فعندئذ ينظر ان كان فهما منه للنص فالقلب أميل إلى قبول فهمه لأن الصحابة أفهم بمقاصد الشريعة منا وأما إذا كان النص ظاهرا وعليكم السلام وأما إذا كان النص ظاهرا جليا فعندئذ يقدم الأظهر على الأخفاء ثم انتقل رحمه الله إلى ما يتعلق بمصطلح الحديث وهو الذي يعبر عنه الأصوليون بقولهم باب الأخبار يقصدون بباب الأخبار ما يتعلق في الحديث هو يتعلق بالحديث المتواتر والاحاد والسند والعنعنة والمرسل والمنقطع إلى اخره أنا أرى أننا نتجاوز هذا الباب تعرفون لماذا؟ لأن هذا بابه ليس في الأصول هذا بابه في في المصطلح وابش كلامي فلذلك نقرأه قراءة عابرة لأن هذا بابه باب مصطلح الحديث يقول وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب والخبر ينقسم إلى قسمين آحاد ومتواتر فالمتواتر ما يوجب العلم كعلمنا بالصلوات الخمس وتواتر ذلك بين أهل الإسلام وتواتر نصوص بوجوب الصلاة وأن الصلاة فرض وهذا تواتر تواتر لفظي في قوله وأقيم الصلاة وتواتر معنى في وجوب الصلاة فالمتواتر ما يوجب العلم وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد والآحاب هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم أقول ولكن هذا ليس على اطلاقه بل الاحاد يوجب العلم القطعي اذا تلقته الامه بالقبول او احتفت به قراء رقت به الى كونه موجب للعلم والعلم هو ان تقطع بالخبر لان الخبر قد تعمل به ولا تقطع به كشهود الشهود على الرجل بالزنا فإننا نعمل بشهادتهم ولكن قد يكونون كذبة إذن فقد يعمل بالخبر ولكنك لا تقطع به وهذا يسمى عند الأصوليين خبر مفيد للعمل وغير مفيد للعلم أي أنك لا تستطيع أن تقطع بصدقهم بينما في الخبر المتواتر فإنك تقطع بصدق المخبر لذلك تقسيم النص إلى متر أحد وهذا مفيد للعلم وهذا مفيد للعمل بهذه الكيفية هذا لم يكن من كلام السلف بهذا الإطلاق. بل المتواتر يفيد القطع والاحاد أيضا يفيد القطع إذا تلقته الأمة بالقبول أو احتفت به قراء أما إذا جاء خبر الثقات ولم تتلقه الأمة بالقبول ولم تقترن به قراء تقوي أمره فعند أهل العلم في ذلك نزاع على قولين منهم من قال خبر الثقات خبر الثقة عن الثقة مفيد للعلم ومنهم من قال مفيد للعمل وباب ذلك كما قلت ليش هنا نعم شاء تمام هذا القول الفرق بين الشهود وبين خبر الثقة قد قال به من قال أن خبر الواحد يفيد العلم الآن نحن نريد أن نعرف أن أهل السنة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقولون إن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول أفاد العلم وإذا احتفت به قراء أفاد العلم وإذا خلا من ذلك فأهل السنة على قوله واضح أما من قال أن خبر الواحد لا يفيد القطع وإن احتفت به قرائن وإن تلقته الأمة بالقبول فهذا قول هو أظهر وأغلب في أهل البدع وإن كان بعض أهل السنة من المتأخدين قد وافق على ذلك أين فهمت قصدي؟ فيه. قال والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم ما تنسوا نحن شرطنا في شرح هذا الكتاب التعليق ولذلك نحن نقول سنعلق على متن الورقات لم نقل أننا سنشرحه لأن هناك فرق بين التعليق وبين الشرح شرح مثل هذا الكتاب يستغرق شهورا <تصفيق> <آه هأقول> <تصفيق> <تصفيق> شرح مثل هذا الكتاب الصغير يستغرق شهورا لكن احنا قلنا لكم سنعلق لكم على هذا شرحاً وافياً يستغرق 16. شرح وافيا شرح وافيا استغرق ستة عشر شرح مطبوع لا شرح الشيخ بن عثيمي شرح شرح الشيخ بن, شرح. شرح الشيخ بن شرح الله والشيخ صالح لكني ما وقفت على شرح الشيخ صالح وقفت على شرح الشيخ بن عثيمي رحمه نعم قال الاحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم وينقسم الى مرسل ومسند فالمسند ما اتصل إسناده والمرسل ما لم يتصل إسناده فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيد المسيد قرئت قرئت قرئت على, على الوجهين ارجحهما الكسر ارجحهما الكسر ولذلك ابتدات به نعم الشيخ الالباني يقول كلاهما صحيح وغير الالباني يقول الاصح المسيد على كل حال اي نعم لكن ما ثبت لم يثبت عنه قال الا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد في هذا الكلام نظر محله كتب المصطلح قال والعنعنه تدخل على الأسانيد وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني أقول على خلاف عند أهل الحديث وإن قرأه على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثا وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة ثم قال القياس. بقي لكم هذان الصفحتان ان شاء الله نقف هنا فين القلم الله. نقف هنا عند القياس وسيكون السفر ان شاء الله بعد غد بعد غد سيكون السفر بعد غد الساعة السابعة والنصف صباحا في الغد ان شاء الله بعد العشاء نجتمع حتى ننهي التعليق على متن الورقات بعد ان ننتهي سنفتح لكم باب الاسئلة في الاصول لا كان في نهمتك ان تسأله اثناء الدرس المهم أننا أعطيناكم الأصل والتطوع نأتي به بعد ذلك لا إن شاء الله نأتي نأتي ما تخافوا حتى ننهي الكتاب حتى ننهي الكتاب على كل حال وعليكم السلام ياه على كل حال يعني لا يغرنكم قول أخيكم ان شاء الله غدا بعد العشاء لكن خلونا بعد العشة بساعة خلونا بعد العشة بساعة الساعة التاسعة تماما نبدأ ان شاء الله والله سبحانه وتعالى لا ان شاء الله بس الله التوفيق